ومن آياته يريكم البرق خوفه وضمه وينزل, وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون